どうしてもこのような方にした لقد تفعلت بهذا الشعر ة ولكن لن و تفعل ي م ا ذلك لن تفعل ذلك لن تفعل ذلك لن منيك حنها تفعل ا ش ع ة كان ذلك لن ا تفعل م ا ش ع ة ذلك لانه يمكن ان ي ك و ا هناك ل حاجه للفيلم لا حاجة متأثر؟ لا متأثر يعني إيه؟ يعني لما متأثر لا متأثر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على الـ ولكن ر ا ه ا ا ل م الاحتماعي طيب خدت هو في الفيكسر هذه ت الاجيال ف ي ك س ر هي مقصوره شيء؟ ل ل ا من ا ل ل ا يتأثر م الاجيال ذكرناه في ف ي ك س اسمه ر كلار ايه كلار ايه فكسر كلار ايه الجزء اللي هو يعني اللي حصل اصلا عندي جزء, يتكسر جزء ما يعني يعني الفيلم اللي ما تكسرش عندي يا بنتين شايفه حتى تفكير g b r اللي ما تقاربش لما تقطع في الفكسر الفكسر شاف الله حقك ي ع م ل ل ه ايه ي ع م ل ل ه كلار ل ي ه لما تقاربش وزرت الفكسر يعمل ايه ع شان ايه ن ما ب ز ك ت ش وابن ا ر ا ش ولكن ا ي في فرصة هذه ا ف هي ي اجي ل بها ما مش ن م المنطقه ي الضوء ه مين؟ ا ل ه ي تتعلمها فاضي النابط ولكنها حتى ي عمي ماشي تتعلمها ي ي فيها اجي م ي ستريت يعني بها يعني م ن ف ذ ة ل ل أ ش ع ة يعني زي ما برضه مثلا زي ما تصفتش هتعمل ايه جبت ا ل أ ش ع ة عدت مين م ن مين صفتشه و ل ر ح ت لما عدت سرحت مين للفيلم فلما راحت الفيلم ع م ا ت جيب الاي جي بي ار فصارت لك ا ل ب و ل د ع ل ي ب جي بي ار طيب لما خدت الفيلم ب ع ى لو م ق ص و من ا ل ب و ل د وحطه في مين في الديبلوبر ه ي ش ت غ ل ه ومش هاشتغل عليه اشتغل عليه. ازاي 私たちは15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に15歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳の時に1歳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 ولكن ي ع ب ان يكون ل م ي ن ا موضوع ن ا ل ا ولكن ب يكون لدينا موضوع ولكن يكون ي لدينا موضوع ولكن يكون لدينا إ ايه موضوع ي أ ولكن ا ت كنت يكون ا لدينا ي زين ي ن ت ب ر و س ي ي ز ض و ع مثل <سؤال> اكسوستوز أ ي حاجه من حاجات دي الموجوده عندي عند هتبقى عند لتشوبيت عن على الضوء ي ق و ل و ن ه ا ايه ابيض طيب على مستعيد ا ل آ خ ر لو أ ن ا عندي فورامينت عندي ف ص ة عندي سوت شوط عندي ديبريشان ي ق و ل و ن ه ا ايه ا ل س و ي ت عندي هتبقي ا ه على المنفذات شويه اشعه فبالتالي ه ت ح ن ا ل ف ي ل فبالتالي مين هتبينوا الناس اذا انت عرفت كده هتكون مهمين جدا من ف حاجات معينه غايه ないで、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、たは、たちは、は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、たちは、いたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、いたちは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、 ي لكن ي هناك امر جميل جدا لانه يجب ان يحمق يكون هناك امر جميل جدا لانه يجب ان يكون هناك ل امر جميل جدا لقد كان موضع عدد من الامر لقد كانت مستقبليه ولكنها كانت مستقبليه ومستقبليه <う>上前い上は前い子 に, にいたら、あなたは、おば r ちゃん、あなたは、あなたは、あなたは、あなには、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな a s あなたは、あなたは、あなたは、あななたあなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな w は、あ ل ق ا ي ع ل م ا ع ل م انك تتعلم انك ت ع ل م انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم ا ك ل انك ت ت ع م انك ت ل انك ت ت ع ل انك تتعلم انك تتعلم ع ل انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم ا ع ل م انك ع ل م ا ل م انك تتعلم ا ن ع ل م انك ل م انك تتعلم انك تتعلم انك ت ت ل انك م ا ن ر تتعلم انك ت ت ل م انك ل م انك تتعلم انك ت ت ع ل ا ك ل م انك ت ت ع انك ت ت م انك ل م ا ن انك تتك ت ن ا وكانت في المثال في المثال في المثال في المثال من مين آه؟ أكسس عيزة عيزة. عيزة. هي ها. ها في ا ل م ث ا أ في ر ي المثال في ا ها ل م و ا ل في ع ل م ن ا ه ا و ل ا ه ي دينة ي من المثال ممكن برضه ست م ست ع عندك الغرنيلوم ا و أ ست ست ست ست ست ست ست مم ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ا ت ست س ن ا ت ه ت ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ل ت ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست س ي ست ست ست ست ست ست س ل ست ست ست ست ست ست ست ه ل ك ن ي م ك ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ر ل ان تتعلم ن تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ا تتعلم ا ت ت ع ل ان تتعلم ان ت ت ل م ان ل م ان ت ت ع ل ن ي ح ا ج ة ت ان ي ة ح ل ان ت ت ان ي ة ع ل م ان ت ت ع م ن ع ل م ي ن ت ت م ن ت ع م ان تتعلم ان ت ت ع م ن ع ل م ان تتعلم ان ت ت ل م ان ت ت ع م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ع ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ي ت ع م ن ت ك و ل ان ت ت ع م ان ت ت ع ان ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ولكن ا ل ج ن ب ل ذ ي ع ل هذا ل ج ن ب يجعل ا ل ج ن ب يجعل هذا الجنب ي ع ا ل ج ن يجعل هذا الجنب ي ج ن ل هذا ل ج ن ب يجعل ه ا الجنب يجعل هذا الجنب ل ه ا الجنب يجعل هذا ا ت ج ن ب ص ج ع ب ه ل ج ش و يجعل هذا ا ل ج ن ي ج ل هذا ا ل ن ب ل هذا الجنب ي ج ع هذا ا ل ن ب يجعل هذا ن ل ج ي ج ع ه ا ن يجعل هذا ج ن ي ش ع ل ا ل ج ن ب ي ج ل هذا ن ب يجعل ل ج ن ب ي ه ا ب يجعل هذا الجنب ي ج ع ا ا ي ج ع ا ا ي ج ع ا ل ج ن ب هذا ن ع ا ا ل ج ب يجعل هذا ا ل ج ب يجعل هذا ن ي ج ي ماذا ل و ه ا ل ا ه ي ء ممكن ان تكون ا تكون ممكن ان ت ك ك ن ان تكون م م ن ا م م ن ان ت ك ن م م ان تكون ممكن ان تكون ان تكون ممكن ان ت ك و م ن ان ن ممكن ا م م ان تكون ممكن ان تكون ن ان ت م ان تكون ممكن ا ممكن ان ت و ن م ن ان تكون ممكن ان ن ممكن ان تكون م م ان ت ك ن م ا ت م ان تكون ممكن ان ت ن ممكن ممكن ان ت م م ن تكون ممكن ممكن ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ن ان ان ان ان ان ا ان ان ن ان ا ان أو أو من تيست. أو إيه؟ نيزو تيست. نيزو انا اقول ل ان اقول لك ان اقول لك ا اقول ان ي ق و ل ل ا اقول ل ن اقول لك ان اقول ل ا و ل لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول ان ا و ل ك ان اقول ان ا و ك ان اقول ك ان ا و ل لك ان ا ع و ل لك ان اقول لك ان اقول لك ا ل لك ا ق و ل لك ان ا ل لك ا اقول لك ان اقول ل ان اقول لك ان اقول ان ا و ل لك ان ا ق ك ان اقول لك ان و ل لك ا ق و ل لك ان ا و ل لك ان ا و ك ان ا و ل لك ان اقول ان ل لك ان ا و ل لك ان ان ان ان م ن ا ان ان ان ان ي ن ان ان ان ان ان ان ب ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ا ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان د ذ ا هو منام ه كتشغل على مين نمت وجنكسس وما ل هو د ة هنا ق ونامتشي سماوداء مبهودة ة في ونامتشي سماوداء ونامتشي ن س م ا و ر ا ء و ن ا اه ت ش ي سماوداء ونامتشي ل س م ا ل و ر ا م ونامتشي ب ي ا ل سماوداء ونامتشي ع م ا و د ا ء ا لكن ص ي د ل أكثر ق لو من كانت تقوم ب م ش ا ه د ي الفرعون ولكن ت لو كانت تقوم بمشاهده إن ن الفرعون ولكن لو كانت تقوم بمشاهده ي ي ل ف ر ع و ن و ق ل ان يكون هناك شفتك ل ا ل ا ل س ي س ل ه او المشفى او المشفى او المشفى او ل م ش ف او المشفى او المشفى او المشفى او المشفى او المشفى او المشفى او المشفى او ا ل م ف ى او المشفى ا المشفى او ا ل م ش ف ا ل م ش ف او ا ل م ش او ا ل م او ا ل م او ا ل او د ل ش او ا م او ا ل او ل ص ش ف ي او ا م ف ى او ل م ف ى او ا ش ف ى او ا ل م ش و ل او ا ل م ش او م ش ف ى او ا ل ش او ا ف ى ا ل م لكن لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل و ا ذ ا ل م ا و ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل و ا و ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل ي ا ذ ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لما 私たちはそれを考に、私たちはそれを考えているときに、それを考えているときに、私たちはそるときに、あたちはを考いるときに、私たち l それを考えているとに、私たちはそれている私たちはそれを考るときに、私たちはそれを考えているきに、私たちはそれを考えているときに、私たを考えるときに、私たちはそれを考えているときに、私たちはそれを考えているときに、私たちるとき私たれを考えているときに、私ちはそときに、私たたちはそるときに、私たるときに、私たちはそれれを考私たち どういうこと どうしても、この人は、この人は、んの人は、この人は、このは、この人は、この人は、こは、この人 من ا و ا ل ك باب ا ل ف ت ه وضعتك و أ ب د ا تشوفك بابا من عملي و ب ا ا ً ب م ر ك عديكي وحتى ا ل ف ا ق ي تفضل ما بين الاثنين لتعوي الشيء فباتت شيكوسي ومين ه أ ب د ا ش ا ح ي ما ي ا ل ي و من تون م ا ي ومين هو يجب ان يكون لك حياه ا ل ي ن و د بلا ق ذ ت ك ا ل ك ن هذا هو موضوعي فاشل عندك هذا الذي يمكن ان يكون هذا هو موضوعي ن اذن هل ت يمكنك ان تتعامل ي مع هذه المشكله ل ا د ولكنها ت تتعامل و ي مع هذه ا ر ر ف ا زياني ص ا م ا ك ل ه بابا عليكي اكل دكتور ع ن ا فاكهه جنو مع بعض جني اي فاكهه ينديس ع كتيوزي اثنين وسيف ينري سيف دماغي قطيكه ثبات ينديس ي ت ي و ز ي ي ب ا ل س ؤ ا ل ت ن ي ينديس فلتني ا و ينديس فلتني ا ع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 لما جيت هو موج ر ا ن ي م و ج و ي بقولك رمضان بتاعك فالقرايه ده موجودش ايه 私たちは。 عشان عندي مشاكل كتير بتحب تيجي ا ل ما بين القمر لفه ا ل م ت ن ا ح ي ه زي حكيمه على حدى ممكن ت ق و م ي ل ه م انا زي السيستم البقاله سموها بنت ج ا ت ه الكنافه س ل س ت او لفه البيت ا أ و رددنا شيء ي نات ريس م التنس فلت ك و ن ع ا ان ل نتحدث عنه ونعيش ا م في اللوزات ونعيش في إنكم ا ل م س ي ق ب ل التي أعجب وردان يمكننا ي ان نتحدث عنها ونعيش في المستقبل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 هنا لدي الزيجه الخاصه ده ي الغرفه عندي رابع ايه ا ل ي اسمها ا ه ولو حاببوني ه يبقى ا ه ا اسمها ايه وحتى فعلا ا ل سته واي بروجل ب ق ى لنا ا ابيض يبقى لنا عندي ا ز ل سته بعد شويه هيك عندي من الجناح ان نزل ايه نزل كومتر طيب مش شغاله ايه ن و ه مش شغاله طبعا من اللوش يقولون ايه ابيض وادي كل الحاجات دي كلها خليها عاملتها مين طب ايه دي مضانعها ل ي ده ر ا ك ت ي ايه كده هنحطي اضف شويه عالطيور بتاعت ا ل م ي ن كابيتي طيب وين ن ص ل لسودات ميل ميل كابيتي طيب وين اضف لسودات ميل ميل كابيتي طيب وين اضف ل س و ا ت ميل ميل كابيتي طيب كده طيب ايه عندنا 失礼します。<Yeah. S 1> ファッションファッションファッションファッションファッションファッションファッションファッションファッショ どうして よしこいしょ。 أ لماذا ل ي إ ي ه يجب ان ي ج و ي ن ه ن ا و امر ر ج و ي م اخر بحاجة في المستقبل د م د س 私たちはこのように見える場合はこのように見える場合はこのように見える場合はこのよのように見えう クライクエリアのキャッチは ファミリーはファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーの n ァミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミ どうした لكنني اتمنى ان اكون مسير السعيده وان اكون ل مسير السعيده وان اكون مسير السعيده 私 は, は。 私は。 サッと見えてくるのに、サッと見るのに、サッと見るのに、サッと見るのに、サッと見るのに、サッと見るのに、サッと見るのに、サッと見るのに、サッと見るのに、サッとるるるるるるるるるるるるるるるるるるる ل ا ذ ا ل م ك ا ن م ي ذ ل م ك ا ن ك ن ان ي ك و ل م يكون ا المكان م ن ان يكون هذا المكان م و ن ذ ل م ك ا ن م ا ي و هذا ا ل م ا ن ا ي ك و ه ا ل م ك ا م م ان و ن ه ا ل م ك ا ن م م يكون هذا م ا ن م ي و ذ ل م ك ا ن ي ن هذا المكان م م ان ي ك و ا المكان ممكن ان يكون هذا المكان م م ك ان ي ذ ا ل م ك ا ان و ذ ا ا ل م ك ن م م ك ا يكون ممكن ان ي ك ن ممكن ان يكون ممكن ا يكون م م ك ان يكون ممكن ان ي م م ك ي ك و ك ن ا ي ك م م ن ولكن هذا و المكان الذي ي م ن و ن هذا و ل ا ن الذي م ان ا هو ا ل م ا ي ي م ك ان ي ك هذا هو ا ل ن ي ي م ك يكون و ل ا ل ي ا و ه ل م ا ل ذ ي يمكن يكون ه ا ل م ك ا ن ا ل م ك ن ان و ن هذا ه ل م ك ا ن ل ذ ي يمكن ان ي و ن ه ذ و ا ل ا ن الذي ي م ك ا و ن ه ا هو ا م ك ا ل ذ ي ي م ك ك و ه ا هو ا ل م ا ن ا ي ي ن ان ي و ن هذا ه م ا ل ذ ي ن ان يمكن ا هذا هو ا ل ل ي يمكن ان ي ك ن ان و هذا هو ا ل م ن الذي ي م ان ي م ن م ان ي م ي ك ن ان يمكن ي ان يمكن ان يمكن ان يمكن ا يمكن يمكن ان ي م م ك ن ان ي م ن ان ا يمكن ان ي م م ك ن ان ي ان ي 何してるのってなるほど。ありがとう。ありがとう。ありう。ありう。ありがとがとう。ありがとありがとがあが و ي ج ن ي ن هذا المكان يجب ان يكون ا ل م ك ب ن ي و ن ه ا ا ل م ا ن ي ج ان يكون هذا ا ل م ا ن يجب ان ي ك ن هذا ا ن ي ب ان يكون ه ا ل م ك ي ج ان ي ن ه م ك ي ج ي ك هذا المكان ي ج ي ك هذا ا ل م ي ب ان ي و ن ه ا ا ل م ك يجب ان ي ك و ه ا ا ن ي ان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يجب ان ي ن يجب ن ي ج ان ي ا ي ه ذ ل م ك ا يجب ان يجب ان يجب ع ن يجب ان ي ج ي ج ج ب ان ي ج ي ن يجب ان ي ج ن يجب ان يجب ن ي يجب يجب ن ان يجب ا ان يجب ن يجب ن ان ي ب ا يجب ن ان ا ب ي ن لقد ت ت ب ع الى الامر ف ه ا هو مجددا ف ا ل م د المبادئ في المجد المبادئ في المجد المبادئ في ا ل م د المبادئ ي المجد المبادئ في المجد المبادئ في المجد المبادئ ي المجد المبادئ في المجد المبادئ في المجد المبادئ في المجد ا ل م ب في المجد المبادئ 私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。u はそ e を見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。 サクティバリーシェイクのロシアのロ e アのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシ e のロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアのロシアののロシアのロシアのロ سامي و ا م و سامي ونطيري سامي و ن ا م ي و ي ر ي سامي ونطيري س ا م ن ا م و ن ط ي ي س ا ل ي ونطيري سامي و ن ي ر ي س م ي و ن ا م ن ط ي ر ي سامي و ن ي ا م ي ونطيري س ا م ر ا م ي و ن ط ي ر ا م ي و ن ر ي سامي ن ط ي ر ي سامي ن ا م و ن ا م ي و ن ط ي ر ا م ي ا م ر ي ا م م ي ط ر ي س アミラープロセスでさまざまざましローカムスクラク なんでこんな感じでしょうか どうして何を食べるのか。 ولكن المشاركه هي ان تتمكن من ا ل م ش ا ر ك التي ت م ك ن من ا ل م ش ا ر ل ت ي م ك ن ن ا ل م ش ا ر و التي تتمكن م المشاركه التي تمكن من المشاركه التي تمكن من المشاركه التي تمكن ا ل م ك ه ل ت ي تمكن من ا ل م ا التي تمكن المشاركه التي تمكن من ا ل ا ر ك ه التي تمكن من ا ل م ش ا ر ه التي ت م ك ا ل م ر ك ه التي تمكن من المشاركه ا ل ي تمكن من ا ل م ا ل ت ي تمكن من المشاركه التي تمكن a ن المشاركه ا ل ي تمكن من المشاركه التي تمكن من ا ل م ش ت ي تمكن م المشاركه التي ت م ك انا عندي و انت بصيت الناحيه في البيت مين هو الفايز عشان عندك مين مين هو الفايز فمحه طيب هو الفايز ا ن ا اشوف حاجه تقولك اذا كنت عندي مين مش مثالث ثلاث سنين ثلاث ن ي ن صح و بس ي انا مستخدم وكل ايد مثلين ت ر او بين تعرضوا ليه ا ل ج ي و ب ي ز و ي اول شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء ا ر شيء اخر ش ي اخر ش اخر شيء ا ل ر شيء اخر شيء ا ر شيء ا خ شيء اخر شيء اخر شيء اخر ي ء اخر ش ي اخر ب ي ك اخر شيء اخر ش ي ا ل ر شيء اخر ش ي اخر شيء ر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء ا خ اخر ي ء اخر ي ء اخر اخر ي ء ا خ ي ء اخر ش ي ي ء ا ي ء ي ي ء اخر ي ء اخر اخر ي ء ا ا ر ي ء ا خ ق د ل م فقالوا ابدا لما الكل المهم متمسح فقالوا ان المجهود عند التخزين وعند الرئاسيين تاني ايه احمدكم فايده ل ك ل ك في البيوت فتعمل مثلا وعرفوا فين ت ك ب ر أ ن ا ت ك ب ر فكبروا ا ل أ ر ب ع ه لما كبروا ا ل أ ر ب ع ه وين كانهم ل ي ن بنات مين كانهم راجع حوالين لك مين سوف اقوم aucoupل بهذا الشكل يقول ن ن لك ان ب ي تكون هناك لابدا من سرد جميل طيب وقلت انا عندي متر ازينا هي اللي فيها ع م د يقسمها منها ايه فرصه طيب مع ذلك انها بتحت اقبلها بيضه ولذا قلنا ايه فرصه نبدا يا الله شويه بقولك حد جدا انا ازاي اجربها منيح زي ما انت بقى احب العقل زي ما انت شايف زي ما انت عملتها الشكل ده انا لبره ش ي ما انت زي ما انت زي ما انت もし見えば、言うと言うとん、言うとん、言うとん、言うとん、言うとん、 لكنهم يمكنهم ان ي ك و ن ا من ا ل م م ك ان ي و ن و ا من ا ل م ان يكونوا ن م م ك ن ان ي ك و ن و م الممكن ان ك و ن ا ل م م ك ن ان ي ك ا م ل م م ك ن و ن و ا ن ا ل ك ن ا ي ن و ا م ا ل م ن ا ي ك ن و من ا ن ي و ن و ا من ا ل م ان ي م الممكن ا ي ك و ن ا ل م م ي ك ا م ا ل م م ك ي و ن و ا م الممكن ا ي ك ن و ن ا ل م م ي ك و ا من ك ن ان ك و ا من ن ان ا من الممكن ا و ل م م ك ي م ي ن و ا من ا ل م ن ي ك ن و من ي و م ي ن و ا من ا ل ان ي ن و ا من ا ل ن ا ي ك يكونوا ا ل م م ك ن ك ي ك ن و ا من ا ا ي もしこでたらいいし、何が違うかって言ったらいいし、何が違ってらいいし、がか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 اي شو لقد تتحدث عن هذا المكان الذي يجب ان تتحدث عنه و في المكان الذي يجب ان ت و ح د ث عنه في المكان الذي يجب ان تتحدث عنه ا لانك ك تتعبير عنك وعنك تتعبير عنك احدثه وعنك ن لديه ا تتعبير ل عنك ما وعنك ن اليوم تتعبير عنك لافضل ح ي بس بدك تبغى تبغى ت ب غ ه تبغى تبغى تبغى تبغى تبغى ه ب من ورا ى تبغى تبغى تبغى تبغى تبغى تبغى تبغى ك ب غ ى تبغى تبغى تبغى ع ب غ ى ت ب د ي ح ب ي غ ى تبغى ت ب ا ل تبغى تبغى تبغى تبغى تبغى ت ب غ ا تبغى تبغى ت ي غ ى تبغى ت ب م ل ت كده تبغى تبغى تبغى تبغى ت ب ه ى ت ه ك ى تبغى لو انتي نعرف يا ب ت لي ك ت ط ل ع لما تقول فينا ع تقوي تطلع لو انتي ط ل ل ع الاثنين ط بتعمل ي ي ه كذلك ب اشياء ايساك كذا بتعطي أ لا ش م ا ل اغني تطلعي ل و ي ن د ل ترايح طب لو الاشياء تطلع طيب لو ا ب ت د ي اشياء مش م ش ه مع الفتحه بتاعتها تطلعلي ميه زي زي زي زي كده ع زي زي زي زي ز ما ي زي زي زي زي زي ز ل زي زي م ي ز تطلع ي زي زي زي زي ز و زي زي زي زي ب ي زي زي زي زي زي ا ي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي ل ا ذ ا ل ي ج ك ن هذا ك ن ا من ا ل ان يكون ه ا المكان افضل من اجل ان ي ك و ه ك ا ن افضل ا ر ل ا ي ن ا المكان افضل من اجل ان يكون هذا ا ل م ن افضل من اجل ان و ن هذا المكان افضل من اجل ان يكون هذا المكان افضل من اجل ان هذا ا ل م ك ن ا ف ض ا ج يكون ه ذ ك ف ض ل من اجل ان يكون ه ا المكان افضل م ل ي ك هذا ل م ك ا ن افضل من اجل ا ي ك و ا ا ل م ا ن ا ف ل من ل ي ن ه ا ا ل م ك ا ا ن ل ان يكون هذا المكان افضل م ج ي ك ا ل م ف ض ل ل من اجل ان ي و ن هذا ل م ك ا مش بشر معرفه تعالي يسمعك بزاف ساعه ممكن يطلعوا منهم بزاف ساعه اشكرا ا ث ي عندنا ه ه قالي بعد كده ه ن ش ي ا د ا ل ن س ب ه للمنتج فرع ا ث ي ن ل ي لما تسجل في ب د و من ن ا ي ه البنت و ا ل س ل ط ع ت ه ت ل عندك ريج مشهد ريج مشهد عندك كده ا ي عندك ريج ن ا ر ن ه ا ل م و ض ع هاذي الريج ن ا ا ل ا ث ن ي ه ل ر ي ج ن ه ر الريج نهار ا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 私のコンテンションでやる。私のところでやる。で、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の a l 私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、r の場合、私の場合、e r 場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、私の場合、 لكن الاكثر ب ي في, في من ي ا ل أ م و ض ع ز ي ع في م ا سترى؟ ل عندنا ب ق فأدود نزل لكن ا ل ث ا ن ي عمي ب ق في ا ل ا ت ن ن ش متعبير الازياء ث ا بداعيه يمكن فيه اكبر كمان مشى من فيه الدين زي ما انا عندي اه مددنا الفرن لغايه الدين مشى الفرن مشى كده احنا شفعنا اي كيان في الدنيا غير المدينه وزي الكرسي كان فيه ف ا ن د ا ل ه تبان عندي ايه لو عرفنا كرسي جوه الباب جوه قافل فالداله عندي كمان ايه 私は何を考えているのか mantra all everything どうなるんだろう لماذا تتحدث عن المنزل و ا ل م د ر ي ه ل ح ا ج ا تتحدث عن المنزل メンタルッツ、メッシュ、プログジェニア、プログラム、ジプログジェニア、プログア、プログラム、ジェニア、プログラム、ジェニア、プログラム、ジェニア、プログラム、ジ<音楽> هل ج د د ا كندا م ج د د كندا مجددا كندا مجددا كندا ك ن ا كنت مجددا كنت م ج ا ن ت مجددا كنت مجددا كنت مجددا كنت م ج ل د ا كنت م ج د ا كنت مجددا كنت مجددا كنت م ج د د أ كنت مجددا ل ن ت م ج ع د ا كنت مجددا كنت مجددا كنت مجددا كنت مجددا كنت مجددا كنت مجددا كنت مجددا كنت م ا ل ن ت مجددا كنت م ج د ا كنت م ج د ا ل ن ت كنت ج د ك ت د ك ا ت م ج كنت د كنت مجد كنت مجد ك ن مجد كنت ا كنت ج د ك ت مجد كنت مجد كنت م ج د ا ك ت مجد كنت مجد ك ن ولكن ن ا ي ل هذا ا هو المكان الذي ب ر د يمكنه ل ان ي الحاجات ا ل يكون د ت س ي ن ا ك ا ب ر بروسسس ا ل ء ا ت في ا ل ق بهذه الطريقه طيب قولي بعد كده ايه ا ا ل ح ج تاني ل و ايه من ب حاجات ل م الريسكو نيوشن ماذا؟ ايه؟ ايه؟ قال ا ل ي ا تبقى ع ن د المرات ا ن لكن هناك د ه ش ي ا ء ت ت ع ا م ن مع ا ل ا ي ه ء ا ل ت ك تتعامل مع الاشياء التي ت ا م ل مع الاشياء التي تتعامل مع الاشياء التي تتعامل م الاشياء التي تتعامل مع الاشياء التي تتعامل مع الاشياء ا ت ت و ق ت ع ا م ل مع الاشياء التي تتعامل ع ا ل ا ي ه ء التي ت ت ا ل م ر ي ل ا ش ي ا ء التي تتعامل مع الاشياء التي ت ت ذ ا م ل مع ا ل ا ي ا ء التي ب ت ع ا م ل مع الاشياء التي تتعامل معها انتي ايه عذل ا بقى مقوله بقى وده كمان قولنا ا فيش قولنا م ع بعض ليه قولنا بول ولكن يقولون ان ا ل د ي ت و ر الاخير هو مرضى ومرضى ومرضى ومرضى ومرضى ومرضى و م ر ض ط ومرضى ومرضى ومرضى ومرضى ومرضى ومرضى ومرضى だから、ここで見ると、あなたは何ですか ك م ي ن في المستقبل ا ي ن ا ل ي ن ف ا ل م س ت ي م س ل م ي ن ي ت ق في ت ان ي ك و ل م ان يكون المستقبل ان يكون م و ن ا ي ن ن ي م م و ن ا و ن المستقبل ان يكون المستقبل ان يكون المستقبل ان ي ك م ل ان يكون المستقبل ا ي ن ت ق ت ق ي ت ك ل م س ت ق ب ل ان يكون المستقبل ان يكون ا ل م س ت ان ي م س ت ي ك و ل ان ن ا م ن ي م ن ي م س ت ق ب ل ان يكون ا لكن الجنسيه كرمالها بينك وبينك وبينك ا ل ي ن ك ا ب ي ن ك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك وبينك و ن ك ب ي ن ك وبينك وبينك و ي ن ي ن ك ب ي ن ك وبينك ي و ب ي ب و ن ك و ب ب ي ن ك و ب ي ي ن ي ن ك و ب ي ي ن ك وبينك و ن ك و ب ن ي ن ن ي ن ي ن ك و ب ي ك و ب و ب سنريال س ت ر ا ج ر سنترال ح ج ة س ن ت ا ل حجر س ن ه ا ل سنترال حجر سنترال حجر سنترال ح ر س ا ل حجر س ن ا ل حجر سنترال حجر س ا ل ح ج سنترال ح ج ت ر ا ل ح ق ر سنترال ح ج ن ت ر ا ل ح ي ر ن ت ر ا ل حجر سنترال س ن ا ل س ن ت ا ل س ت ر ا ل سنترال س ن ت ا ل سنترال س ا ل سنترال ن ا ل سنترال س ن ل س ر ا ل س ن ا سنترال س ر ا ل س ن ا س ن ت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 أنت ولكن يجب ان يكون هناك اجراءات ويجب ان يكون هناك اجراءات ويجب ان يكون هناك اجراءات لقد ا ج د ان تكون ن ا ي ا ت ع ل م ان ت ك ن ه ا ي ا ء ت ان ت ك و هناك اشياء تتعلم ان تكون ه ن ا ر اشياء تتعلم ان تكون ه ا ك ش ي ا ع ل م ان تكون ا ك ي ا ء ت ت ل ان تكون هناك اشياء تتعلم ان هناك ي ا ء تتعلم ان هناك اشياء تتعلم ا هناك ي ا م ان ه ن و ك ي ع ل م ان هناك اشياء تتعلم ان ن ا ك اشياء ت ع ل م ن هناك ا ي ا ء ت ل م ان هناك اشياء م ان ه ن ي ك ا ش ي ا ي ت ت ي ل م ان هناك ا ي ا ء ت و ع ل م ان ا ك ا ي ا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 و ا ل ب ط د طبعا موجود من الحبب منين عصب على الضربه الثالثه هيعطيلك ا ش ع ل أ ي هيعطيك اشعه اللي هيعطيك اشعه اللي هيعطيك اشعه اللي ه ي ع ن ي ك اشعه ل ل ي هيعطيك اشعه اللي هيعطيك اشعه اللي هيعطيك اشعه اللي هيعطيك اشعه ل ل ي ه ي ع ط ي ه ب ش ع ه اللي هيعطيك ا ش اللي ه ي ع ط ي اشعه اللي ي ع ط ي ك اشعه اللي ا ي ع ط ي ك اشعه اللي هيعطيك اشعه اللي هيعطيك اشعه فقالت لها ان ت ت ع ان تتعلم ان ت ع ل م ان ت ت ع ل ان تتعلم ان ت ا ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ت ت ع ل ان ت ان ت ل ان ل م ن تتعلم ان ت ت ع م ان تتعلم ان ل م ان ت ت ع ل ان تتعلم ان ت ت ع ل ا ل م ان ت ل ي ان ت ت ع ل ا ل م ا ت ت ع ل ي ان ت ت ع ا ل م ان ت م ان ل ا ل م ان ت ت ا ل م ع ل م ان ت ت ع ن ع ل ان ت ت ع ل ان ت ت ل م ان ت ت ع ل ان ت ل م ان ت ان تتعلم ان تتعلم ا ل م ان ل م ان تتعلم لقد اردت و ان اكون مليء بالنسبه لي ولكن اكون مليء بالنسبه لي لي ولكن د اكون مليء بالنسبه لي لي يعني ايه ده ف الوقت انت بتقول لك ايه ف السيشله او بتقول لك ا ي عندي فاكر في التوز والقلب ز ما تنميه في الكون احنا ن ت ع ر ف و ا في كورس من الكرزه ف و ر س بتتامل الكرزه اذا كورس بي بتتامل ايه الشمس من الكون فتخلي و ن ايه ليس اوي انا زي كون يعني صوت ملو م ع ر ش ولكن يجب ان تتعامل مع هذه الاشياء على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق ع م ى الاطلاق ل حصل ع ن د ي عن ا تم ن ممكن و ر ة تسليمها لقد تم تسليمها ن لقد تم تسليمها ي لقد تم ت س ل ي م ش ك لقد ة تم ل ف س ل ي م ه ا لقد تم تسليمها ل فنان ع ن د تم تسليمها لقد تم تسليمها تعالوا د مع بعض ادي التوسع مش هو التوسع ده بيبتدوا ت و ج توسع ماشي حوالين البن و بتاعه الكتير القلموز ا ل ح ل ي و ن لو انا ك إ ك س ري دخلت زيي نفس ف ك ر ة ب ا ل ض ب ط ان انتا ل ف ر ن ج ه لماذا تقوم بهذه ا ل ط ر ي ن ه وتقوم بهذه ا ل ط ر ي ه وتقوم ل ت مع ا ل ب ر ي ب ت ا ع ت ه ا ف ج ب ت لك ا ل ف ر ي ق و ا ل ب ا ن ب ر ي و ا ل د ف ا ي ن انا ا ه وتقوم بهذه ا ل ط ر ي ل ه وتقوم بهذه ا ل ط ر ي ل ه وتقوم بهذه الطريقه وتقوم بهذه الطريقه وتقوم بهذه ا ل ط ر ي ق ش و ي ة ق و م ش دخل مع حدود ا ل ب و ر د ي ت ه وتقوم ي ه ذ ه ا س ط ر ي ه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 私はそれを見ることができないです。 どんなに データ メンバーが合うわ、これ。 私は私は私、あね、は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 d 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私私は私は私は私は私は私私は私私は私は私私私は私は私は私私私は私私私 تباطي لقد ح نشرت اهل المدينه التي نشرتها ونشرتها كبيره او ا ت なぜかというと、私はこれを見ることができます。私はこれを見るシとができます。私はこれを見ることができます。 ピーハラの話はありません。 アメリカのアフターに入れてい صح ف ع ل م انك تتعلم انك تتعلم ا ك د ه شو ب انك ل م انك تتعلم ا ن ل انك تتعلم انك تتعلم انك ت ت ع م ا ن د ت ع ل م ا ن ت ل انك م انك ت ت ع ل ن ك ت ت ل م انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك ع ل م ا ن ي تتعلم انك ت ت ع انك تتعلم انك ت ت ع ل ب انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك ت ل انك ت ت ل انك ل م انك ت ل م ا ن ي تتعلم انك تتعلم ي ن ك ت ت ع م انك س ت ع ل م انك تتك ت ت انك ع م انك ت ل م ا ن ど, どうもありがとうございました。 せたいいせたらいいたらいいせたらいいせたらいいせたた いい 何で何で何で何で何で何で何で何で何で何う何で何で何で何で何で何で何で何で よく見たらびっくりした。 私たちは。 どうしたらいい カップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルでカップルででででででででででででででででででででで メディアバトルの人てきた時期、 いい <eigentlich> ですね。 私たちは。 どうだ 私たちは私たちは私たたのは私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私たちの私た 私はそれを見つけた。 Ella se llama. で, でもいいじゃん。 やっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱりやっぱ ハルマー、アスリン、シャーク、アスリン、シャーク。 رجل و ماذا ت ف ا ل و ن هذا الشعر ما يفعلون ي ذ ا الشعر ه ا يفعلون هذا الشعر الذي ي ت ع ل و ن هذا الشعر الذي يفعلون م ذ ا الشعر الذي يفعلون هذا الشعر الذي يفعلون هذا ا ل د ش ع ن د ي لقد كانت هذه ا ل ح ا ج التي تتمتع بها من اجل الحاجه التي تتمتع بها م ا ل ل ح ا ج ه التي تتمتع بها من ا ل الحاجه التي تتمتع بها من اجل الحاجه التي تمتع ب ا من اجل الحاجه التي م ت ع بها من اجل الحاجه التي ت م ع بها من اجل الحاجه التي تمتع بها م اجل ا ل ح ا ج ل ت ي تمتع ب ا من اجل الحاجه التي تمتع بها ن اجل الحاجه ا ل م ت ع بها ن ا ج الحاجه ا ي م ت ع بها من اجل ا ل ح ا ه التي ب ا ل ا ل ح ا ج ولكن على ا ل د و ت ا ل م و ج و ل عندي اضافه ي ا صعبه ومسؤوليه ي نحياته ف ولكونكير ح صعبه ي ومسؤوليه ا وبعد كده, كده ماشي صعبه ي و م ع س ؤ ا ل ي ن ه ص ع ب ن كده؟ وكذا كده انا ك د ه ا و ع ي ن ه عندي ا د ف ع انا عندي ادفعي انا ادفعي انا ا د ه ع انا ادفعي انا ع ي ن ا ادفعي ا ا ادفعي انا ا ع ي انا ا د ف ي انا ادفعي ن ا ادفعي انا ادفعي ا د ف ع ي انا ادفعي ا ك ا ادفعي انا ادفعي انا د ف ع ي انا ادفعي انا د ف ع ي ا ا ادفعي انا ا د ف انا ادفعي انا ا د ي انا ادفعي انا ا ب ص ع ي انا ا ن ا م د ف ي انا ا د ف ع انا ا د ف ي انا ا ف ع ي انا ادفعي انا ل د ف ع انا ا د ي انا ا د لانه يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان ي م و ن هناك اشياء يجب ر ن يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء ي و ب ا ل يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك ا ي ا ء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء ا لانك ن ي تتحدث عن المسجد ع والمسجد ع ي الأن وأ هو ك والمسجد ي ب والمسجد ت والمسجد ل you <laughs>